بسم الله الرحمن الرحيم 113. ألف لامرى 114. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله 112. إنني لكم منه نذير وبشير 113. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يُمَتِّعَكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 112. إنه عليم بذات الصدور 113. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين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 121. لا ليقولن ما يحبسه 122. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم بِهِم بهم ما كانوا به يستهزئون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 ولَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَ أَبَعَدَ ضَرْرًا أَمَسَّتْهُ لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَّأَةُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُورٌ 119. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير 110. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أُوَجَابَ مَعَهُ مَلِكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَغَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم يستجيبوا لكم فعلموا أنما أنزل بعلم الله فعلموا أنما أنزل بعلم الله وألا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 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون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 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاهُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 هل يستويان مثلا 120. أفلا تذكرون 121. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 122. إني لكم نذير مبين 123. ألا تعبدوا إلا الله فوق عليكم عذاب يوم اميم فقالا من الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم اغاذلونا وما نراك 114. لا اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين 115. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رب بي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم تعميت عليكم ان نلزمكموها وانتم لها كارهون واا قوم لا 119. وأسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون وَيَا ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون 118. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول وَلَا ولا أقول إني وَلَا ولا أقول للذين تذدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 113. الله أعلم بما في أنفسهم 119. إني إذا لمن الظالمين 110. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكترت جدالنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال إنما تكون به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد أن 112. هو ربكم وإليه ترجعون 113. أم يقولون افتراه 114. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 115. إلى نوح أنه لن مِن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون 116. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا مغرقون 114. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه 115. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون 119. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 110. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كل نحمل فيها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 119. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يابنا يركب وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ وَكَمْ مَعَنَا وَلا تَكُن مع الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا قصِمَ اليوم من أمر الله إلا من الرحيم، وحال بينهما الموج فَكَانَ مِنَ من المغرقين، وقل يا أرض بلعيماتك، ويا سماء أقول عيوظ الماء.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 أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا توثر لي وترحمني. وَإِلَّا وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين 110. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من, من معك وَأُمَمٌ وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم 115. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها 117. قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 118. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 119. <تصفيق> يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون 119. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا 111. ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم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 IN NAQULU ILLA ABTARAKA BA'DU ALEHATINA BISU QALA INNI USHHIDU ALLAHA ANNI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 إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ 112. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا 113. إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا, واتبعوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَتَهُ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَعُ رَبَّهُ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَقَالُوا مِصَالِحَ 114. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 115. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب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 تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيب قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى فِنَاءٍ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً وَآتَانِي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير 113. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية أكل في أرض الله، فذوها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، إن فَيَأْخُذُكُمْ عذاب قَرِيبٌ، فَعَلَقُوهَا، فَقَالَ تَمَسُّ. فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أيام. ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مكذوب. فَلَمَّا جَاءَ آمَنَنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْ يَوْمَ إِذْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُود كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ عِجْلٌ حَنِيفٌ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوكُ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ 112. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا 113. إن هذا لشيء عجيب 114. قالوا أتعجبين من أمر الله 117. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 118. فلما ذهب عن إبراهيم مرا وجاءته البشرى يجادلنا في قومه İbrahim er-Rahîm Ya 119. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 111. وجاءه قومه يهرعون إلي قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتهم نأطها لكم فاتقوا الله ولا تخذون في غيبي. فاتقوا الله ولا دوني في ضيفي اليست منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا ما نريد 117. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوق إنا رسل ربك لن يصلوا إليك fa asr ib مِنَ bi وَلَا min al-laili, ولا يرتف منكم أحد إلا مرأتك. إنه مصيبها ما أصابهم. إن فَلَمَّا جَاءَ أَمُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَةً وَأَمْقَضْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلِ مَنْبُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ وَضْعٍ 121. وإلى مدين أخاهم شعيبا 122. قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره 123. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإن خاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقص ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقٍ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَأَسْتَوْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوَفِّي إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرٌ مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي نَارٍ وَإِنَّا لَنَرَكَ فِي نَظَعِي فَوَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطٍ أَعْزُوا عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَالْتَخْذِ أَطْمُوهُ وَرَأَكُمْ ظِهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمٌ يَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ تَوْفَى تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِجُهُ ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة مننا وأقذت الذين ظلموا الصيحة وأقذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار بمجاتين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعثت ثمود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 121. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد 122. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما انهم الهاتهم التي يدعون من دون الله من شيء ما جاء أمر ربك وما 112. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 113. إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة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 124. فمنهم شقي وسعيد 125. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق 126. قالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ويرى مجذود فلا تكفي مريته مما يعبدها اولاء ما يعبدون الا كما يعبدون نصيبهم غير منقوص ولقد أتينا موسى الكتاب فخط لففي ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفْتِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَقْضَوْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ, دون الله من 124. وأقم الصلاة طرف إن مِنَ وزلفا من الليل 125. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 119. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 110. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون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 بك لا أم لا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكل أنقص عليك من أنباء رسل ما نتبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. وَمَوَعِظُوا وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مَلُوعًا عَلَى مَا كَانَتِهِمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ غيب السماوات والأرض وإليه أرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون اللَّهُ صدق الله العظيم